بما يجهلنا ولكن بما يجهلنا ولكن بما يجهلنا يقول لك يا عني يا خليم بسم الله الرحمن الرحيم أبي وخاسمي عليه الصلاة أبو سيد أبو البكر عمر إيه سيد عمر مني بمجلة السمع والبصر من الراتي أبو بكر سيد أبو بصري سيدنا حمر لما ذوقي حيئة من حقيقة الوان في منذلة الصمع إلها مجردوا يعني ما كان كي يجوان عندها ما كان كي يجوان من هذا المراحق عند في ملح حديق الحي ملوان فهمي من ملون اي جوان عزله حقاني اساسا اي جوان, حقيقي ساسعي جوان. يعني ما خلقا يو في ارض في خط اسير هي ماذا سي يعني اصليحي اندها إن ايوما قلتها سايهين عنا ايهين واند اخنا في العزة سيدنا الله وسلام عنه ابو بكر سيد ابو بكر خير الناس بكأ في اخير بلان واند بكأ بأجريء وصعه الناس فَإِذَا أَخْرَجَ بَالًا بَعْدِي بَعْدِي وَيَدًا مُقَدَّمًا تَأْجِي فَوْقَ الْأَرْكَانِ وَبِطَاشِ فِيهِ أُمَّ أَبِي وَخَرَ ايه مكان خير الناس منقوها ايه افضل الناس الا نبي المعنى معنى هوا عزيئي عنبي ربما نبيالك ما هنه وحي تلاته عنبي يعنه هم وساء خير باغامين ابو بكر, بكر الناس خير الناس بسيء خير الا ان يكون ان لما نبي المعنى معنى هواي ابو حدثي اتصلب خلق الهي بعده اتصلب لبالن الا انبيلا ما هاني انبيلا تصلب لبالن فلا اتصلب لبالن عمي يستثنها وعزبها نوعي الشئ يو. يو خضر يو خضر عدان نرى سديق وخضر جمول روما وهي طوان هم إلا خضر إيه سماحانه سماحانه إنت كلا تقصروا خير بضمت أبو بكر سيد أبو بكر ساعد بي ساعد كي يواي ومونسي ساعد بي ساعد كي يواي ومونسي منكي يوايكي الغاري الغارة خد كي في سي سنهي وها ساعد كي نواها سيد أبو بكر سيد أبو بساحبي زعب كيوة ومو نسيبه في <تصفيق> الغاري ومو نسيبه في الغاري قلت أس أو غارك أو آي كي يجب له الصور محكين أبو غائي أبو أنه ما في سلحاجرائي سئرائي سبطانه وتعالى كان في الغاري لا تعزن إنا الله معنا فلما الله وعليه من الحجر إلي قريت أبو من العمضة جنهوه تحوك إليه وعالك راسيه يعني وعلى أحساسه لكي إنكره ساحب نمدي أبو البطر الشديق لكي إنكره ونبقينا الساحب هي هاي إنكره وقف وحواه انكر داس وقد انكي انكره انكر فاسي وحواه انكي انكره وحواه ناس او عد وظاهرة ولا انكره وحواه ناس عد وظاهرة انكي فوق انكره وقفريا هذا الشيعة فضل ماهاني كدرينهين عيلي وحيليين يقولون زائبي ساعد ليسي طويقه ساعد لي ما نزاعد ليهو صحبا نبضا قمنا وون يعني فوان وش على نهر هذا كان وكان لو كل حال في لما تن حديثك وعلي فايده في في نهايه اللي كناية يعني كناية يعني خفت في انه صوبي ابن بنان تعيد الى فلان شي عمل اسم ويقول أهدا بكر ليلاني سيد أبو كرام مرغبين ويقول أبو بكر ليلاني مرغبين وانا اللو يعني خنائنا اللو أكل يانا اللو ويالي كل في يو بكر ليلاني سيدا اللو فرملهين فنانا لو مشردها يو انو معيش توجو وعنو بساسة الناس خوة محيالي أبايا عائشة بها وحالو كنية عائشة الله يلهايه وإذا محمد عليهم وياربن عليهم وحاس كنية قوة ياليهم وحاس لي أبا عميرة أسرهم ما فعل النصير من إسكاليها جديد بشوره بعدي لأنه يحصل لها تهديب تهديب الأسماء واللغة تكيسين أو تهديب الأسماء واللغة مرعيسها يحاصل معه دعني ذاتي عن الصدق إن كنيو لغية العلمات فيه كوهي عايلي عرب تحكي لي كنيغا وحات الصيام ويمين اقصيان نكلو فم يالوي يالاي يمين وويل في صيام يكره من في صيام ان اسكت ها يعدنا حراما يعني كن يد انسانك كن يلو وحيال اسمعاي كن يلو ويالو صفا وهادتو أمسي وشوشي الله هامان إلا كا وياوهاد وحن وشي أسروين كن يلو ويالو حرام واي هذه خلالي هي مهنة. نبي هو نقي الشيء ہے اسمع علی اب صحیح لازم ہے کہ تم ولو في اصبح حي ابد ابا تغاب قم اور یہ زینہ علی قم الابن تم علی کی دوران کا عمل کہ بصارت کی عدو ی سہائے ولا القس وحیاوها سونی اللہ لديك تو حرم و حيالا <تصفيق> اسم انسانك اصنعي الله حتى الغابته إليه لا تنابله بالألغابي لا تنابله بالألغابي يعني معنى السياسة الله بلطارته أسهل عيويننا معنى عاسية في الأيام ايه كوني الله معنى كاسوني انك أوليني لها خارقا مضوذ العراق ياوهاس هم يعني ألقاب تهسيم البانانا تنابض الألقاب هايسو الجزائيان نحن البكر في الغاري هايسو الدودة كل خوقة إلد والبا خوقة الحالية هاي الزياد يرف وصل مجدني حيالي الضبان من اردو بيسنا صحابة مزيط يناولا من والبن ارد السوغلايو مزيط والنزل او مدينة وايه ارد ديالي غلان او يريار ومساكي او سومرايان ومالك لئو سومرين انا بسومر يجرنا مساكي كل جنايم ارد او فرنات بعد نزل وعسري سدود كل غوغة برد كل يدي أو في المسجد تثنيه سأهاتي وهو قوغة أبي بطر المعنى أبي بطر إلي ديش المعنى إن كست أوبطالو أو يعني وميت فيه سأها وحواهي خوفو حاليها إلي دي رواهو بيكس أنهوه الحجيس فؤالناك يعني لو يالأسوه يلنظر على الدولو في هو مرو برنتس قدورا ياي انتبه برنامج عسيمه يوعي عنر الكلمن يعن على و هو هو طبيب غرمه سينه ابو هو طبيب في جسمه عنه دو هلتم عنا في صحه اوراجع اوعد يوم و وفي طاله في علم المعاني لان القول غش الضارك لا لراءه قول في التعلق ان الطرق اقفال البرادي وفرطه نارست ان الطرق والله ما صديه ذي رغاقه ابي بدرين علاء بن مخارم عط الكني ما بقال غايث الا هوت ابي بدرين حبيب كان يعني وجدي في محرم راسي على حيل من اسري هو تريغيلي مع حميتي في الجنائي إنه يولغ ملأ صدقه ومساعد صدقه ويخأ صور صدق إلا يعني صدقه <تصفيق> كميس معه هم هو عيسو بي <فريقاني> صدقه <تصفيق> ومغيسي <تصفيق> أيكا صدقه أيكا صدقه أركان زيت كي صور صدقه فأدن الله حس أمري إن مغيسي إرتعاس يريد إن ندوده أمري أبو الله غير إيجيزني إن الله أفو أفو وين الأسلوبين هاي أهان فأجلنا لغة إشارة أهان أستوضعي يعني إنه سوى حراسة أستوضعين بعده يزي إمانه من الأسلوبين فاسا أشكتوا أعني أشكتوا ماماين ويا عليه السلام والسلام إشبائي لبقى أبو بخل ماهينه إنه بستة وماكتال آجة وولوم خلافة دي سيد أبو بكر شأنه يذي أكتل شأن ماما مجلسة أبو الزيغي يعني وحاكناه أكوية للنبيع خلافة دي أبو بكر حدي هدنا النبي أبو بكر سيد أبو بكر مني أنا سيدي مني هاي وأنا عنياني منه حقيسا قمتها وأبو بكر سيد بكر أخي ولوكي واي أبو بكر سيد بكر, أبو بكر. أبو بكر. أبو بكر. أصيب والألكي وواعي ووانت حقا ذي سيسودوي هاي يعني إلال جمي والألكي وطلسا حقا ذي ووراها سيبنتوي هاي في الدنيا سيبكي أصيب والألكي ووراها الآخرة يعني وحق الإشارة مجمع مهن. يعني سعرنا أنتو بني خامل آس كانت تجدود الله أنت لألم القيامة هنا يعني أي حريبايا أخو أخو أخو أخوك وعهوائي فعلش هذا كل وزاعة عن مسيح <تصفيق> <تصفيق> ما في كل وزاعة أخوك <تصفيق> <تصفيق> وعاله هو يعنيه حتى لو عاريه حتى فضيلا كستو ومنذيركو وشكوه ولو سُمعَهَا وَمَسِي أَنُّ سُمُّ حَامَرُهُ لِمَسِي في الدين والآخرة بسم الله الرحمن اللهم يصل على سيدنا محمد وآله وصحبه وصالبه ان الله ما بال من ما ملكنا ما بال من مسنين قوم اليوم بي يسرنا قوسا وامرين اللهم صلوا على رسول الله سيد ابي بكر في في الجنه ثم وضغف في الجنة ثم اختجراء وامرهم صاروا هنا في الجنة وعثمان بن عثان في الجنة وعلم بن أبي طالب في الجنة وضلحة بن عميد الله في الجنة وزبور بن في الجنة, الجنة في الجنة يا سهى العبد الرحمن بن او في الجنة سعيد بن أبي وقاء في الجنة فسعيد بن ذي في الجنة فابو عبدالسة بن جرة في الجنة فكل إن كانت من في الجنة يا السيد كل وولي في الجنة هي جنة لهين انت ودي جنة لهين وهلأ يا انتان في الجنة جنة الوهمبي النبي واللهما صلِّ عليه وعلى آله <تصفيق> انت جنة وشهلية واصحابك مجهة الوهمبي لي وعلى كوني كرمها انت عن حول مرط الوهمبي لي هو مرتى والله انتي تلايك او هنبي لي وابا النيهين كنت جمع او هنبي لي نبي وابا النيهين في الجنة وعمر في في الجنة اثماء بالعزاء في الجنة والله من معها هذا بتيسي النبي ايه الدنيسة لسينا الهنان هذا بتيسي النبي يجري دوني ساعة الشيء النبي يحبو خياراته بصوبة لحصنو قصنوه الخيارات يدنا حزمها باحتريسي واحتئالب يعني ومدة ماركة الوالبدي واختلاسها ماركة اسقط وحامل اسجاري مش قطوب ذهب نقصت واكبر السمي صغير والوائي والطوب صغير مختلفة صغير صغير والوائي عدي ذهب قد يقول لهم اوه مروان بوها ذهب والذهب اطلعين يعني يدي خفك اتسيسي او بوبيس الهلان خاضي ترد مكايينه حسين ابو ايه اطلعين بوها وقبضت مخلوقه وطياتي ماركوه وطباتي عديد خلق اوه اخرس اخرس أخذوا زمان كإماد دورا فأي زمان كي عزمان أصدعي إنو حالي أولي والسلاث نصف كاري إلي كمارك كرم وني كمال وطولة أزديدة دي أزديدة دي دي جيه. دين دي جيها الحمد وإلي بطي الله وده يعني أخذ بذي الله أخير مالك مالكاري محاولة شيء كرمان ساسي <تصحي> مخطي وحالو دلي يعني صبرا لو دلي وفياح وحالو دلي سنبي الشنات سنبي وفطن الشنات بكل جوي كبيرة وحادا دلي زئاد يعني سيئتا يحضور ها سنها صلاة الشيسي وحالا كومي رمانا حيالي شو محمد بو شو لا بو تجري عوديه الا اجعس في اوله هل ردع عوديه فضايع مغربت اول قسنا عشان الله بده جماعه فضايع هاي امامتي اه لا يعني واجب بروح من غامته انا جودي فاضي رايت اه يعني آه يعني خوف هاي حافظ يا ابو نوار انت غلان ذاتك والله سيد علي من البيت طالب اخل في الجنه وعايت من ذيبي اوه هاي بلحب من بيت بن عبد الله بلحب من عبد الله التاني وعاش في الرميله عايش باول باقه يمينه ذيراء بلحانه في الجنه يا عاضي نغتس ونرمى دون تملك خوف من محيان يوم الجمال على الجبير والجبير من عوام عوامنا في الجنة وهذه نبي الحرارين كيسا سميتها إنا إيته في سنواءها نبي المصير المطيئين في الجنة أصحيح. سيف روها أين سيف, سيف في سبيل الله نكو و سيف تسكو سيف تسبيل الله عجل. لأجل علاية كلمة الله أصيبتي أصوأها يوم الجملة للجنس عبد الله بن عوذني عبد بن عوذني وحالي الله عبد الله بن عوذ بن عبد عوذ بن حارس في الجنة دواعظي جد كان هناك جد كان يوائنه انقل الله وائه لما هجراس صاحبها لنغياء قراشد ودوقي مناحة تيسي وحاكمتها hon igaaha määsareikia mール lent nabua is義 väivalt o� on ei ole ударinu koknudud naburidu lahjいます IONT K Ferni muda molaud muridinte tiut järgselegi saabns itsige gedu all الشimpalad toki يا اساب 90 تاع هالمالين كليات على خاطر بغيتيه ما حب اليوم واحد يعني وحات ببيع بدر يعني محسن صحابده شنبغ الفرس راس السي ماكاش بغي مالكي سي وعاز التجاره اغا سويميت تجاره ديز عليه بركي ولايا جارة تجاره دي <مال> سي <تجارة> <مال> <تجارة> مخين نبي هيري يعني مالكا ميكا واخراء يعني وحاجة بكولا در كوروش لاجل مالي مخين هيري وحاجة دمعي ناس مالكا يغير وحاجة اعصاص بعدي وحاس يالي وحاس ايوي ياي تمر اصخي ايوي مضعيسي إيوي وحاس ايوي اعراحة تخافي وحاملوها موس انت لغيبه و جناله لغيبه نحن نحاها موس كاسي مباره وحوه يعني خسارة مكينه ومركز سيالي كتوها تغيبه ينقلاته وحادثت شرحه بسيارت وقواصه تغيبه وحاولها قدره عراقنا جيله لغوته كما فتقناه لغوته تنبطي هلكي حبو هلحبه ذهبه اي جهت وحالا قبضي آه يا وحدين كل نسول واسيه مر مار واسيه مرتو مرتو دي بلا اسم حاجه مرتو مرتو علي ماكو كل سما عملتي ضياع شو بغطيت او مخولي كرتي ما قلت من راس الى العراق وعازم اودي حلكا يعني واحد 20 قرن فاد فاد بعد دي بالاتفاقيه تتكل الجلاء بعدني وعندنا أحسن به وعند فائد له أخذ أصيبته لها تجعله سمارك زكت عبا تجعله عنهام السوبي نو كلي ستنكون خفوة أسوريه ستنكون ستن بي الضوامن على أوريه حقوريسا بردي وسيبريهين في سبيل الله غنيمة يا عائل أسئبين أسعوين بعد ذلك وعندنا أخر أساسينا مخازن مالك ده انتهى وحصل عليه نقص ممتاز كبير نقطتين جرعه كميد او دارو سلمي وائل من <تصفيق> مصر منها بعينها دي اتعملت زي على كده الاخر وهز جاري اصحاب ثاني في جيب المذين في وقت وحصوا السيء اكثر بخل سعادينها بدلين ده يبقى في البخل دينا سي بعد يصنع لها النابين وحسب وقت الطلال والجاد وكل وين يعني فوق الأغلى بها الكيسي وحسب وحسب وين وادوين كبنر أو يعني اقلو كبنر وحسب جارة الناس ووالي مع ذلك نقول الله يا أحياني حد حوته يجيه حياني وصير من كل ما يمعوهي ساسي أحياني عبد الحارس بزهره وإنكلاب إيهاني بنت عبد الملاف ونزور والله صافي يا رجال ساهر بن ابو وقاص في القمه يا ساهر ساهر بن ابو وقاص مع اللاعب مالك بن ابييت وعبد بن ابو وقاص وزورينا ذاتي انا يا في الزمن سيس ومكانك رويا يا رجال والله او جنوايا فارس الاسلام وهاي تقولوا الاسلام في تخي برو في استميت هاي كوته وجهه الجانبي وكلتها وهالذين يجي مثل قطي ما غير ان تنط في قصي وابو غادر خلاص بيتي اطول قصاها وهالذين تنبي طلعت شناته في الذين ذو قريب بيت في الجامعه في طلاب دكتوراي عدني وهاي من هاي في فيا الناس وقدموا ولايه زي فاطمه بنت خطاب عمر بن في الاسلامين وسمي ناس في او فاطمه بنت خطاب اللي يعني في عمر بن في الاسلامين عبد الله بن جراعه الدمي قدمنا بيكي <تصفيق> مرأت ملعاو أبي عباية تأمين هذه الأمة خطيرك كله خطره في الشيعة أمين هذه الأمة وأبوك أجيز في <تصفيق> الدلواء أبو كاثراء أحلامي كثيري في <تصفيق> الدلواء غضبان لله والرسولي أدراد هذه ملوكي في <تصفيق> جيزة قادة الله عليه وسلم وعلى جميع مضمج هذا الإسماس على في الجنة في الجنة والجنة والجنة والجنة والجنة والجنة جنة انت نرأت مركعية وانت نرأت مركعة نسخ تلو حق شعر ولي وانت انك بضان تعابة بضان اعملوا الجمهور بالشارع او طبعا عامهين ان دخل يا عمي قاسم الاثنين ام بالويد لنا بالشارع وحواطودي باوض طوله به خبيه يعني جمعنا له الى فكل حال قد الدار انت زائد بالبني هاي العشره بس بحق قولنا له ويالين في حال بفعة كلية عنه ويوهن بينهين البفعة كلية تم قوضع كلية ويوهن بينهين ها قوان ويرتا بني يعني بيجاني لو العينون بيجوني شكوهن بينهين وبالمايين أهل باعة الرلوان باعة الرلوان باعة الرلوان كو أهلك وها منو الإلهي عاية رضي الله عنه وردوا عنه أن الحزب الله ما ايه بيه وعيك فأيه رضي الله عنه وردوا عنه وعيك بيه لأن الحزب اللهم المسلحون معيه اوه أهل بيعط ريانهم ورأيك إذا ما بيشاره وإذا ما يسميك ايه بيه صوبنا سلوات الله عليه تسلي سبستين عبدالله سكيان اي سكيان اي ولا سكيان ولا سكيان ملعث مغيرا لهي ان في, في, في اها حارف انه سكي اها ان رو ان اديك سكي اها حارف ان عبدالله وعطيه ولا سكيه مرواها من رضاعتي ناسي منه وللوها يحليم ازمي عبدالله الاولى دي سؤوين واها ملعا يا زين الذي صلى الله عليه وسلم ما في من يرجو من غير جعلنا سليم وفي النبي لو نموت بهي ولا ولي تمى حتى وقنا ربنا عقب يومنا ثم هاجهو معنى وقمارين من والجوع ثم هاونا فينا وجد واو الراسيل ابن علي في علم مواء مقدم Alhamdulillah. Du ji sidmani. Qul ya an-nas, an-na'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Rabbul nass, malikun nass, ilahun nass. Fa'udhu bi Rabbin-nas, malikin You should be while can I use your arm? The eye a little has to say Lama A can you always have